وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة أن لم يدعونا إلى ضر مس كذلك ذينا للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرى من قبلكم لما ظلم و